واللائي اسمن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا, وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 قد أنزل الله إليكم ذكرًا، رسولًا يترل عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور.